عن سيرة رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وأنا أقول خذنا وخسرنا الرسول صلى الله عليه وسلم شهر في السنة أو في مشاريع السنة خذنا وخسرنا وظلونا سواء السبيل فالسيرة سيدنا رسول الله ينبغي أن, يكون أن تكون غذاءنا وعشاءنا من سائل حياتنا دائما نعيش مع شيرة رسول الله ليس شهرا في السنة أو 15 يوم في السنه لا لان حياه رسول الله كما قلنا مرات ومرات هي الترجمه الحيه للاسلام العظيم حياه رسول الله هي العملية الله الله. وهذه الحياه العمليه لكتاب الله عز وجل وهذه الترجمه الحيه ينبغي ان تكون نصب اعيننا في كل لحظه من لحظات حياتنا ما ينفذ أقول والاحتفال بمولد رسول الله الاحتفال بعيد الميلاد لا ينبغي ان يكون مره في السنه لا بل كل يوم اثنين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سياق يوم الاثنين فقال ذاك يوم لبت فيه وبعدت فيه وانزل عليه إذا ينبغي أن نصوم كل يوم اثنين ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على البشرية بميلاد سيدنا رسله، وأنعم على البشرية نعم أعظم وأجل هو أن الله سبحانه وتعالى ربط الأرض بالسماء في هذا اليوم بعث فيه وأنزل عليه، فالله عز وجل بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين. وابتداء هذا الكرسي القرآن كان يوم هذا في رمضان ليلة يكون يوم الكرسي فهذا اليوم يذكرنا هذا الكرسي يمكن ان يكون هذا الكرسي ينبغي لنا يكون هذا الكرسي يمكن ان يكون هذا الكرسي يمكن ان يكون هذا الكرسي يمكن ان يكون هذا الكرسي يمكن ان يكون هذا الكرسي يمكن ان النبي الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على اننا ينبغي ان نشكر الله في الصيام يوم ليه لان الله سبحانه وتعالى من على هذه الامه ببعث سيدنا رسول الله وبميلاد سيدنا رسول الله وبميلاد هذا الدين يوم ان كل يوم عيد نعود نشرف عليه الله كلا ثم كلا وأتو كلا ولعلكم سمعتم يعني ما قاله القرضاوي في الجزيرة من منكم سمع ذلك الحديث عن هذه الذكرى العظيمة لعلكم سمعتم لما في من سمع ما في من سمع الجزيرة على كل حال وقال كلاما طيبا في هذا الموضوع بهذه المناسبة نسحد ولو قليلا عن دعوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه العظيمه التي تسمى بسوره المدثر بقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر الى اخره الايات هذا النداء العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا لا وتكريما ما ناداه يا محمد كل الانبياء ناداه رب العزة بأسمائهم يا ادم اشكرك انت وزوجك الجنه يا نوح بيت بسلام منا وبركات عليك يا ابراهيم أعرض عن هذا يا, يا, يا داود نجعلناك حقيقه في الارض يا لوط يا, يا صالح كنت فينا مرجوة يا موسى يا عيسى كله باسمعيل إلا هذا النبي لم يناديه من قرآن كله بسمه المجرد عمدن. بل ناداه يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزيك الذين يسأل عجلك يا أيها الرسول ونلق ما أغذب إليك من ربك يا أيها النبي صل الله إما بالرسالة أو بالنبوة حتى إذا ذكر اسمه اضاف إليه رسالة وما محمد إلا رسول محمد رسول الله أو بالكنيه مثله النبي الكنيه كان عند العرب شريفية كان يخاطب يخاطبنا بالكنية ماذا يقول يقول مثلا السيف سيفلان السيف لا الس سيف هذه السيف هذه سيف لنشيد فلان هذه من البحري مستير ولا مسيور رزق الاسلام لا حتى العرب ما كانوا يخاطبون في بعضهم بعضا بالسين كلها لا باث الكوني فالنبي عليه الصلاه والسلام كانت كان له كان يكن ابو القاسم وكان يمكنه يو صلى الله عليه وسلم كنا زجاجه وكنا الصحابة رضو الله عم واجهة يتمدعونا من كنيا. ونحن هذه السنة قد طمرناها وقد هاجرناها ليش برنيه؟ التبعية والتقليد فمصنها فصلنا حتى نقوم في الأرض كل هدو النسي محمد رضي الله وقال له في الإقامة لا لأن السير والسير هذه الميه من نعم حتى صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا قرد لأن ما كان يخاطب هذا وقال الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة لكن ما كان يخاطبون لا على كل حد إخواني الله عز وجل فشريفة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم قال يا إلهي أنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن شو سبب نزول لهذه السورة قال كنت مرة أمشي أمشي بالليل وإذا في أسنع صوتا من السماء فرفعت بصري فرأيت الملك الذي كان يأتيني بغار حراء وهذا يدل على أن هذه الثاني سورة ثاني سورة ما زلت على ذلك الملك الذي جاء بغار حراء وجدها أعطوه جالساً على تلسير بين الصباح والمرض ففجئت من ذلك فرجعت مرغوبا اثرته حم عليه الصلاه والسلام فرجع الى خديجه وقال لها ها؟ قال لهم يدثروني يدثروني يغني عن القومي تمسك به الحمى عليه الصلاه والسلام بمجرد غدر ثروه يقلب الملك جبريل ينزل عشيقاتهم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم يا أيها المغصي يا أيها النائم ما بقي وقت للنوم ما بقي وقت للغفلة قد عشت أربعين سنة وأنت غازم أربعين سنة عشتها وأنت منقطع عن السماء والآن جاء وقت القيام جاءت مهمة كل نبس ورمي تصفيك امانه عظيمة ثقيله ما هي الأمانات؟ الا وهي الرساله لمن كان الناس يبعثون الى قوم خاصه وبعزوا الى الناس كذا انت مبعوث للكره الارضيه كلها للدنيا كلها بل للسماء والارض امانه عظيمه للزمان كله والمكان كله يا ايها المحب قوم ما بقي وقت الله قم فانذر قم الامه كلها تحترق، قم لانقاذها قم لاطفاء الحريق عنها قم وقم هذه ليست له خاصه هي لنا جميعا فالله يقول النبي قم الامه كلها فاسده كلها تمرد كلها عور كلها اختلاط خمول ربا امام زينة وين كل الناية الدنيا كلها منطقة ملوفة الدنيا كلها منسلة أنت مأمور بالتطهير وليبلغ الشاهد بكم الغالب كل تلك الأمان التي أولي تطفير الله هي مناطبنا من كلنا جميعا ما هي خطة رسول الله كلنا مأمور بالتطهير كلنا مأمور بالطيحة الأمة تحتارك نار في الشهر الكرة الأرضية كلها فيش في ضمان الغرار فكانت الامه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مصرية. كفر شرك جاهل سلاموا قتل الظلم بس زنا قمار من كل شيء من اول كل فسيء الله ما في الا قرصه غير هو اصحابي وكل من من وكل من تقلد هذه الدعوه الا بغي لا قرصه غير وكل امه مسلمه مقولا تطهر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على فصيرة أنا ومن استمعني أنت من استمع رسول الله دعوت إلى الله ماذا ما ماذا فعلت من الله على من دينك الله لا على خلاص الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على فصيرة أنا ومن استمعني وسبحان الله ما الذي كل الأمة مفروضة بالدعوة ادعوا نفسك ادعوا اهلك ادعوا عشيرتك ادعوا اصدقائك ادعوا من يتصل ما ضر بالدعوه كلنا لازم حسب استطاعته اذا انسى ايضا مأمور بالقيام كل واحد واحد مأمور بأن بعينه اولا باصلاح نفسي ثم باصلاح غيري هذا اول وانذر عشيرتك الاقربين قوم انفسكم واهليكم من النار الجميع يا ايها المتفكر قوم ليخون قلب امر ما قلب بشير لان الدنيا كلها كذبه ما فيها من يبشر والا صلى الله عليه ونذيرا بشيرا والنبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما في من يبشر من يبشر فالرسول صلى الله عليه وسلم مهمته من ذاه هم كانذرون انذار الانذار كما نقول دائما هو الاخبار من امر الضار كانه يقول للامه كلها إن أنتم أصرتم على الكفر والطغيان والشر والانحراف انقطاعا عن الله فعذبه الله يعذبكم في الدنيا ثم في الاخرة فاعقدوا امجركم ها انا أقتقن تصل خاطر ارتبطوا بربكم اعبدوا خالقكم استسلموا لله انقادوا لفرع الله اقصدوا لرب الله يسمى الانضاع قم فاندل اذا كلنا ينبغي ان نقوم الانضاع وهذه اخواني من فضل الله ورحمته بالبشرية وان هذه البشرية لو انها دامت على الطغيان ودامت على الكفر اشتدر الله عز وجل الامة كلها تفرس الكره الطردية كلها أشركت بالله وقطع صلتها بالله لضربها ذو الشبب لو كلها آمنت بالله وكلها أصبحت تدين دين الإسلام ينزى في الله لا فطاعتنا سعود بالمصلح على نفسنا سعود بالنفي علينا ومعصيتنا سضرنا نحن أما الله سبحانه وتعالى فلا لو أن أولكم وآخرة وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما لقص ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخرة وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما زاد في ملك شيء هذا حديث قد إذاً هذا من فضل الله ومن رحمته ومن إحسانه ومن منتي على خلقه أن ارسل لها رسولا وأنزل لها كتابا ليسعدها ويكملها ولكن يجب ان يكون جوار الله في هناك في يكون في ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك الله يكون هناك ان يكون هناك الله يكون هناك ان الله هناك ان يكون هناك ان والله سبحانه وتعالى نعمه لا ان يكون هناك ان يكون النعم ان يكون لنا هذا الرسول وانزل لنا هذا الكتاب ثم وفقنا والهمنا وجعلنا من اسماء أسلح... هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, وسلم. نعم يا ايها المدثر قم فانزل لكن الذي يقوم بالنظاره يجب ان تتوفر فيه شروط مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه الشروط اولا قال الله له الله يربينا في شر نبينا وربك فكبر الشرط الأول أن يكون أكبر عندك في الوجود هو الله ما في شيء أن يكبر في عينك وفي شعورك وفي قلبك بخلاء الوجود فالله أكبر من المال وأكبر من الولد وأكبر من الزوجة وأكبر من الوظيفه وأكريش أكبرك إذا سعرضت هذه الأشياء مع الله تقدم الله عليها بك اكبر من الحياه كلها لانه لا عظيم مثل الله ولا اكبر مثل الله عز وجل ما في فدينه اكبر وامره اكبر ونهيه اكبر وخبره اكبر ومنهاجه اكبر وعقيده اكبر وهذا الكتاب اكبر شيء. ثم نعمه اكبر ثوابه اكبر وعذابه اكبر وصوته اكبر وسلطته اكبر وجنته اكبر وناره اكبر اذا كان في عذاب فعذاب الله اكبر لا يعلم عذابه واحد ولا يثق وثاقه واحد ولو قطعت ارضا ارضا لان تجبر فعذاب الله اشد حسبر على ما تلاقي من بلاء ومن ليش خوفا من عذاب الله وخوفا لما الله ما اكبر وربك فكبر ليش اكبر لانه هو الذي ربات ينبغي ان يكون اكبر شيء عندك هو الله لانه هو الذي ربانا رب اجسامنا ورب ارواحنا واوجد لنا وانزل لنا كتابه الخرطويه فيبغي يكون هو اكبر نحن ما كنا من الذي اوجدنا ما الذي جاء بهذه بهذا المكان وبهذا الزمان ثم جاء بنا من الله عز وجل فينبغي ان يكون هو اكبر عبدنا نعم اذا ما في اكبر من الله وما في سلطه اكبر من سلطه الله فالله اكبر من امريكا ومن الغرب ومن الشرق قوته اكبر من كل قوه وسلطته اكبر من كل سلطه الله اكبر اكبر ولذلك كان الشعار في الجهاد في سبيل الله الله اكبر من الموت الاحمر امامك العدو امامك بقوته بعدته بعدده الله اكبر من عده العدو وعد العدو وصورة العدو وضربة العدو وقبضه العدو الله اكبر من الدنيا اكبر ولذلك المؤمن يضحي بحياته ويضحي بجسمه ودمه لله. ليش لأن الله اكبر. وما عند الله اكبر. اذا ينبغي ان يكون الشعور عند الانسان عند كل مسلم مسلم وكل داعية داعية ان يكون الله اكبر. حتى يقول كلمة كلها ما يخافه ليه مسلاك. وما يرضو ثواب احد. انما ثوابه من اجلية إلا هذا كانت امتزابة الرزل هذا كان يقولون ما عليه عليهم أجل من أجل على رب العالمين وربك فكبر إذا شعار المؤمن الله أكبر شعاره في الصلاة. شعاره في الجهاد شعاره عندما يرى شيئا أكبر شيئا يزعي شيئا يخلق يقول الله أكبر عقب الصلاه كلها ماموره بيك من كلها ايش مخلله بيك الله اكبر تنحني الله اكبر تقوم الله اكبر ترجع الله اكبر تسجد الله اكبر كل شرفه كل حركه الله اكبر واذا كنت مسافرا حينما تكن على راس الجبل تقول الله اكبر حينما تكن في الحذار تقول سبحان الله الله نزع من يكون في الحذار فهناك الله اكبر وهنا سبحان اذا الله اكبر دائما من دائم ابدا ان تكون هي ذلك وهي مردده في لساني وربك فكبر اذا كل داعيه ضغ ما يخدم على الدعوه حتى ان يكون في قلبه خوف ويعيش مع الله اكبر وان اذا رايت شيئا اكبر خلاص خبت وخسرت وربك فكبر وقدم المفعول على الفعل اشار الى الخسر ما في شيء اكبر من الله وربك وحده اكبر وربك اكبر هيقول الله اكبر ذلك ثم بعدها الشرط الثاني هذا الشرط الاول الشرط الثاني وثيابك فطهر الثياب عندنا ثياب المعنوي وثياب الحسي وكلاهما مقصود في الايه وثيابك فطهر الثياب المعنوي منه القلب أعظم في أبوى القلب القلب ينبغي أن يطهر أن تطهر قلبك من السوى ما في قلبك سوى الله ما في قلبك إلا الله قلبك مفعب بحب الله قلب يعني مسيطر عليه الله سجد القلب لله سيدة ما يرفع بعدها عبارة الله بمعنى ان الحب تغلغل في القلب ما في حب إلا الله ما في حب ولد ما في حب مال ما في حب وظيفه ما في حب دائم كل شيء إلا الله كل شيء برها الحب الكامل لله والصعظيم الكامل لله والاعتماد الكامل على الله في القلب الخلغل بفهم والرغبه الى الله والخشيه من الله والخوف من الله والرجاء في الله والانابه الى الله القلب ما فيه هذه الله ثم طهاره القلب الضوء من الظروف من الشرك ومن البدع ومن حب المعاصي الشهوات ثم تطهير القلب من الكبر من الحسد من الحكم من الرياء من كل الأمراض القلبيه ما في شيء لانه المال ينفع يطول الله عز وجل وخصوص يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من عصى الله بجسمه سليم بوجه سليم ب... بقل سليم القلب ينبغي ان يكون السليم من التلوث ما فيه ابدا سواء القلب مشرق القلب في عنق لله سليم من الامراض الشركيه والشهوانيه وكل شيء والله ما في شيء سليم هذا اولا ثم ينبغي ان تطهر غير عندها في الاخرى والى ان تطاهر جوارحك كلها من معصيه الله ان تطاهر عينك ما تنظر في شيء قبوطه ما تنظر في مسلسلات ما تنظر في افلام ما تنظر في عراه ما تنظر في رقصات ما تنظر في كل المخازن ما تنظر فيها قل للمؤمنين غضوا غضوا من كل محرم ما تنظر في يا حرم الله طاهر عينك والى الله لأن كل العلماء الجهنم لها سبعه ابواب اذا انت اغلقتها فتبارك الله نجوت واذا انت فتحتها خلاص اجتت ولو باب واحد ينجي منها تدخل منها بيتي تغلق تغلق بهذه الجوارح اذا اغلقتها لانه كل باب تدخل منها جارحه سبع جوارح عندك إذا هذه الأبواب تفتحت حتى سفتح هذه المفتاح ثانية. الجرح الذي ينمسحه. فالنظر ثم البصع ثم إيش؟ السمع ثم اللسان ثم الفرج ثم اليدين ثم الرجلين ثم البصر هذه مفاتح جهنم ولا لله انك ان انت إن أنت أغلقت أغلقتها أغلقت أبواب جهنم. بثبتتها بتسليمها لله بتحصينها بخير الله بحفظها وطهارتها فلعين كما كل صار الناس يعني السمع تطاهرني بعدم سماعك لأماني للموسيقى للغيبه والنميمة للكفريات الشركيات، كل ما يمضي بالبصر جدا خلاص احفظ سمعك ثم تحفظ لسانك ثم تحفظ رجل ما تمشي حرام ما تمشي في سخط الله ثم تحفظ فرجك ما تخلي تخفض في محرم فرجنا حرمه الله ثم تحفظ بطنك ما تخلي نقطه حرمه الله ابدا ثم فكرة يزيد على هذه فكرة ما تلوثه بالأفكار افكار بالأفكار بالافكار المستورده لا بالخرافات دجل لا وهكذا وهكذا هذه نظافه هذه نظافه هذا ايش هذا تنوير لهذه الجوارح تصبح رباني تمشي كيش تمالك الله عز وجل وتصبح مبرر وتعيش زياده الله اذا هذه طهارة هذا ثياب وهناك ثياب اخر وهو ثياب المعروف الثياب الذي نلبسوه هذا ثياب معناه وعند الثياب الحسي هذا الثياب الحسي تشترط به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتطهر من نسبه اشياء أولاً إذا بيستلمس ما تلبي الثوباً حراماً الثوب في الدرافة الحرام حرام ما يباستر ما بالله صلاتك ولا صيامك ولا أي عدمي لا أبداً خلص يكون من مال حلال ما هو مختصر ما هو مصروق ما هو منه لا هذا الشرط الأول ما هو من حرير الحرير رسول الله ما إشارك الحرير وادها بقى الحراري حرام على دوور المثل حلو اللي ما مثل, مثل الحرير. شبه زوي لا. حرير هذا ال يمدوده الحرير. ثم يعني ثم سيابنا أنت أن لا لا يكون عند السياق في تشكو الكافرين. لا. ما تلبس تلبس ما تلبس ما يلبسه هو الكفاف. وتشكو سورة الكافرين. لا. النبي عليه الصلاه والسلام ما التشبه تشبل في اللي بال وبالطاري وفي كل شيء ما تلبس قرفاقه لا ما تبش نهائي كل لباس الكافرين اعتزلهم اللي لباس المؤمنين خلي لباس الكافرين ماجد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البس ماجد وكل ماجد وتصدق الماجد في غير صرف ولا مقيله يعني ما في تشبل الرسول واحد قال من قلبه يعني افرع كهذا لباس الجافرين قم له على احرقه ولا احرقه لا يفرع هذا الحبيب اذا إذا إذا كان فيه تشبه خلاص يحرق ثم أن لا يكون لباس لساء الرجل يلمس لمسة المرأة والمرأة تلمس لمسة الرجل للعنان ما, ما يكونش لتشبه في المرأة ما يكونش في لباس شغرة وفطقه وشخلغه وفيه انتفاض يلفت الأنظار لا حرام ان لا يكون شفافا بحيث يرى من خارجه ما في داخله حرام لا يجوز الشرط السابع ان لا يكون محددا للعوره بحيث متاكل الانسان وظهر الانسان كانه قد شوه حرام لا يجوز هذه كلها يقول لها ليش تنسى ملا تعالى وثيابك فطاهر طاهر ثيابك من هذا الزنج النجس ليش وثيابك فطاهر لا بد ان لمشي يصدق لتطهير ملوثين لا بد ان يكون طاهرا لان الزائر اذا لم يكن طاهرا نظيفا ممتثلا لما يأمر به مجتمبا لما ينهى عنه ما تقبل دعوته سوف ترى وربنا ينبذر ويضحط عليه كما قال سبحانه يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كاملا مقصد عند الله تقولوا ما لا تتحدون لابد لما تتصدى لتطهير كل الوزين لابد أن يكون طاهرا وثيا فجف ثيابك الداخليه وثيابك الخارجيه كن نسخه من كتاب الله كن مثالا الطهارة والنظافه الايمانيه وثيابك فطهر هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث والرجز فاهجر الرجز الرجز في اللغه العربيه هو الاصنام سيطلق الرز على الاصنام كان الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اهجر الاصنام وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في هل صنع صنم هل تمسح في هل طاف في هل ذبح على صنم هل حضر يوم ما في اعتقال صنم ابدا ولكن رب العز يريد يريد ان يعلمنا وان يرشدنا وان يربينا وان يهدينا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم الاصنام سواء بشريه او حجريه او شجريه جنيه او إنسية فافجرها اعلن مفارقتك لها اعلن عداوتك لها فافجرها اياك ان تعبد صنم ولو صنم معنوي كم من الإنسان يعبد سنا يعني هو يتخيله ولو جد له من خارج. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعبادة المال والإقبال على المال والشرح على المال. سعيد عبد الدينار، سعيد عبد الفرحة، سعيد عبد الدين ما عنده غرض من الدينار والفرحة. حرام حلال ما في. المقصود هو الحصول على المال، هو الحصول على الدينار والفرحة. كم من الإنسان يعبد رئيسا؟ يعني يمسزي بأمر ويسأي بناه حرام على نفسي المقصود هو يطبق ما يمر به ما يزله ميزان الشرع ما يقضع ميزان الشرع بميزان ربان الله فهذا عابد لرئيسه كم الواحد عابد من زوجته ما تريده الزوجة حرام على الناس له ما في ميزان كم الواحد يعبد شهواته أريد أن يتخذ يعبد هواته فما تقوله له هواء ما تنسوا إنساء له هواء يلبيه. كل هذه الالهه ينظر أن يحقمها الإنسان وأن يدوسها بقدمه ورب العزة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنزبه جرم أي الأسلامه جرم ويطلق الرز كذلك لأن الرزب بالقرآن بنعين ويطلق الرزق ذلك على المعاصي والرز فهجر أي يهجر كل المعاصي واتفق على العذاب يعني العداد. اهجر الرجز اي العذاب اي اسباب العذاب سبب العذاب ما هو الشرك والكفر والنفاق وكل المعاصي الكبار والصغار والرجز فاهجر اي اهجر كل ما يلوزك ويقطع صيغه سكف بالله من كل معصيه والرجز فاهجر والهجره الهجره لها معنيات الهجره هي النقلة نقل من مكان الى مكان او من حال الى حال فمن مكان الى مكان هذه الهجرة ما سنقطع تدخل الهجره الساعة الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان من منطقة يعني يضيق على انسان يعبد الله فيها وأن يدعو الله فيها فهو يهجر الى مكان اخر يدعو الله فيه ويأطمئنه فهذه الهجرة واجبة نعم وهذه قد لا تكون. واجب على كل إنسان لكن هناك هي وهي ويواجب على كل فرد فرد وكل انسان انسان وكل مؤمن او غيره اش هي الهجره من حال الى حال الهجره من حياه الجاهليه الى الحياه الايمانيه من الحياه حياه الشيطانيه الى الحياه الربانيه كنت تعيش في أيام الجاهلية كنت تعيش في الخبور وتعيش في القمار وتعيش مع الملوثين مع, مع العصاة مع السكيرين مع المعربودين مع الحجاجين فأرادت أن تتوب إلى الله لا قد أن تحضر هذه المنطقة أن هذه هؤلاء الشقيرين هؤلاء خبتها ما تصاحبهم، ما تراضيقهم ليش؟ لأنهم لأنهم يجرون إلى ما فيه غضب الله هو هذه هي ولذا يقول رسول الله عليه وسلم في هذا المعنى المهاجر الكامل المهاجر من هاجر معه الله عبده في هجرة مكة المدينة كثر من قبل وبعد بعد فتح مكه ما بقيت في هجرة لكن هي غصب القطيع ولن نسمي هذه من يعني من البلاد الإسلامية إلى أوروبا نسميها هجرة بل هذه كفر وليست هجرة هذه لا تسمى هجرة فالهجرة كما قلنا الهجرة من منطقة منطقة الكف نعم الهجره من هناك الى بلاد الاسلام نعم قد يقول قائل وبلاد الاسلام ما في أحد؟ فيها شيء فيها معاصي فيها كفرات فيها شركيات فيها عبور نقول لا ليست كذلك هذه فيها كفر وفيها معاصي وذيك فيها كفر معص لكن اذا إذا قارنا المنطقتين وقارنا الدولتين نجد هنا ممكن الإنسان أن يلتزم ممكن له أن يربي أولاده على الطريقه الإسلامية، يربي بنزوة، ويربي زوجته، يربي أسرة إسلامية، ويرضى أو يكون خير ان شاء الله. أما هنا لا. نعم لحق في, في أن سوي جهة في أن تضربه في أن سوي جهة أنسة لأن جز جلنا على زوجتي في مجرد نفس كنا على زوجتي وابنتي وأبنك يرفع سماعة أو كذا يأخذ هذا واحد يحجر عليه حرية عن خلاص أما تصفر ولا أما ترجع كذا إذن فرق بين المنطقتين فرق كبير نعم إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نهجر نهجر الحياة الجاهلية والحياة الرضيلة الحياة الملوثة أن نهجر منها إلى الحياة الإسلامية الحياة الإيمانية فيقول المهاجر الكامل من هاجر ما في الله العالم اللي فصلوا الهجرة من مدينة إلى المدينة أبنى تنوته وقد يكون واحد ينفوز بالهجرة من مكان إلى مكان والله خطم لكن إذا أردت أن سنينفوزك كل الناس ونالوا ثواب الهجره كل الكبار والصغار الذكور والاناث هي هذه لان هذه وجبه على الجميع ان تهجر ما نهى الله عنه كل معصيه تجره وحتى الاماكن حتى المجالس التي فيها فيها معصيه تجره المجموعه التي تجرك الى غضب الله وتسخطه تجره الا والنسى تهجر لا بد من المفاصله لا بد من اعلان الولاء والبراء اعلان الولاء لله ولدين الله ولأهل الله والبراء من اعداء الله ومن كفر, ومن كفر بالله ومن كل معصيه يعصى الله بها والعياذ بالله اذن والرجز فهل هذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع ولا تمن تستكثر هذا الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمن تستكثر لا سمن يا نبينا المنه معنى ها هو ان الإنسان ليعدل على واحد اعطاه شيئا أن يعدل عليه فالله عز وجل لينهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يمن اولا على الله لان قد واحد يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويدعو الله كثيرا ويقرأ قران قران ويقوم الليل ويعمل اعمال سبحان الله قد يمن به الله وقل يا رب انا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت ويعني كأنه يشعر نفسه انه فعل كثير لله هذا ويقول لمن فعلت نفسك انت ما فعلت لله شيئا دعوت قرأت صراحة. يعني انت تذكرت الله عز وجل صليت الصمت تصدقت لي من فعل هذا كله من تباحت من تباحت لا رسول الله ولا الله عز وجل ولا حميلنا من الذي انتباع عنه بل اشكر الله الذي وفقت الذي ألهمت الذي هدى أن جعلك من أحدائه تتقرب إليه بطاعته احمد الله وفقت ألها ما تأرجع كم وكم واحد يعني الملايين الملايين الملايين من من لم يبالي له ويميبالي. ربنا حرمهم إيش حتى الاتين للمجد حرمهم أن يرددوا كلماته وأياته حرمهم أن يردوه حرمهم أن يسجدوا له وانسأل إيش الله بك المسودة يقول عمر رضي الله عنه والله بي. يقول يقول إني إني حينما ادعو الله عز وجل وأتوجه يقول له يا يقول أفرح ما أفرح بيكون الله يسوء عدم سيستجيب لي لا مثلما أفرح بكم الله فقالوا ووجد تنفسي هكذا قل قل يا رب أنت وجدت تنفسي جم مؤمنا تشتطوا أن لا إله إلي الله وأن محمد رسول الله تحب الله تحب كتاب الله تحب رسول الله تحب المؤمنين تحب التعب تشتح المعصية مثل هذا شيء والله هناك لا تشترى لا تشترى بالمال ولا ما تشترى بالدنيا كلها من وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله اشفر بعضه لأن اختارك لأن ألهمك لأن وفقك الله سبحانه ما عطى الإيمان لعني رسول الله سبحانه الذي دافع ونافع وكافح ونافع من أجل أن يبلغ رسول الله ما عطاه الله وفادي من أنس أشعر في الله ما عطى الإيمان لآبي خاليه إبراهيم عليه السلام خليل إبراهيم ابراهيم وكان اعد يوم يرى اباعب عنده يراها با يشهد الله, الله. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا اله الا الله الرحمن يا أبتي يا أبتي يا لا شيطان يا أبتي يا أبتي يا يا كان الله قا... كان الله سبحانه وتعالى ان يقر يشهد لا اله الا الله, الله. ليش يراها هو لكي نعرف نحن أن أعلى الناس وأرقى الناس أشرف الناس ما يستطيع أن نعينا قلوب الناس فالقلوب يدينا يقلباتي بنا لا تمنّوا علي إسلامهم بل الله يمن عليكم الهذاب من الضمان فضمنّا من الله تبقى محمد الله يعبدنا إذن يقول الله لرصدي لا تبنى أنز وإن وإن كدزة ستكثر من الخيرات وتكثر من الطاعات وكل الكرة الأرضية إذا أعملت فأنت سبب ايمانها ولكن كل هذا ينبغي أن يكون قليلا في عينيك ولو قدمت من الطاعات ما قدمت قل أنا ما قدمت شيئا صليت كثيرا وشمسكا بل خط كان, كان المبنون الصالحون وكان العباد المخلصون لله يخافون أن لا تقبل لكن يمنعهم قل أنا فعلت فعل الله كان يخافون يا رب اقبل هذا العرض يا رب تقبل مني يا رب اكتبهم في صحيفتي هي هنا ووفما سبحان الله يكتب اعمال الصالح ويعمل اعمال خطئها وستقطع سيرته بقطع والله خلاص ولذلك بعض وجلده حجوم ليه بكل اذا لا لا والذين اذا <تصفيق> الذين يئسوا ما اتوا من اعمال الصالح الكبير وقلوبهم وجلدا خائفون ان ترد عليه تقبلها هذا اذا ولا كان هذه المن على الله او زين من على على اصحاب رسول الله قالوا عندك تمن على هؤلاء الصحابه كل من امن به عندك تمن عليهم تقول لو انا لو كنتم كفاره لو كنت مشركين لو كنت من اهل النار لا كنت من غضب من الجبار يسلط عليك يسلط عليك, عليك, عليك, عليك ولكن بيه انا تقول هل لا لا تمن على صحابتك لان جميع من يؤمن هو في مصلحته لا في مصلحتي هو في مصلحه منه لا يسجل في قائمته لان يهدي الله بك رجلا خير لك واحدا خير لك من حبر النعم احسن لك من افضل ما جددك اجمل مال واعلم مال واجل لك افضل منه يحتفظها ارجوك إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يدخل الناس بقدر ما يتعدد الناس الايمان الإيمان إذا رسول الله يكونوا في صحيقتهم فلا تأمنوا تستكفر ودخلنا على كالتره من ممن دخلوا في دينه أكثر ولا تمنوا أيضا لا تُعْتِ عَطَاءً فَتُمُوا به فربنا الله شُغَاتُ الْمَمُونَ زَعْنَ هَزَمُ ولكن ربنا يردنا نحن بشكل نبينا صلى الله عليه يقول إياه ان تعطي عطاء أن سمنه بذلك العطاء أن سعتيه وتقول أنا اللي يربطلك لك ال... ها أنا اللي يربطلك الجب ال... لو لأن طال خلاص حتى هذه في سواء في سبيل علم الذو هو بس واحد عمل من حرش من حرش الأصدقاء والاصحاب ثلاثة والأقارب واحد يجلو طوبة، واحد يجلو مية الفرن، واحد يجلو ملتر واحد يجلو هدية كأهدايا، عند تسمى هدية التواف، هذه هدية الثواب يقدر بها بحيث لو هو هذا اللي حتى الآن غادر أو بعد غادر من رأى سبب هذا المهدى له خصه مهديه مسنا هديه، كل الرسل إذا مهديه وجهت هدية الثواب ممكن أن هذا يرفع به دعوة للقاضي والقاضي سيعلمونه ولابد أنهم يجتمعون. وهذا يقضى في الفقر الاسلامي ثم هذين قد له هذين الناس باجروا في رسم من هذه ما يطلب بها أبدا ولا يعتماق هاي أتاهر الداخل في قوله سبحانه ولا تمن تستكثر تطلب كثرة تطلب ما هو ولو اتهى لك ولا تمن تستكثر ثم هاي هذا هو الشرط الرابع لكل داعية, داعية في كل مسلم وكل مسلم داعي الشرط الخامس ولربك فاصبر ربنا يامر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتقلد هذه الدعوه وان يصبر على كل ما يلاقيه بسبيلها وان يصبر لله لربك اصبر لله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بكونهم يصبرون طلبا لثواب الله وكل صابر صابر يصبر لله ما تصبر لأنك تنالك شيئا لأنك تنال وظيفة لأنك تنال جائزة لا هذا في الذي يجري ها اللي كي يجري كيس على الجري ليش؟ إلى الجائزة هذا الذي كيلعب عبر الكرة كيس ويحاول ومدخل في الكرة ليش؟ فشي لا؟ تشج الكاميرا بأنه هو, هو اللي نفعل لا الصبر في دين الله أن يكون لله ولربك فاصبر اصبر لربك لي لا ليدي لأنه هو الذي ربك وصبر على دينه، أصبر على تبليه دعوته، أصبر لأنه الصبر عنده ثلاث جهات يشمل ثلاث امور الصبر على الطاعه والصبر على ترك المعصية والصبر على البلاء. وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم كان قضي القصر الصقي في الصبر على البلاء. ضرب صلى الله عليه وسلم. لوط هذا نمガイ عبد الله بن لعنه الله عليه الرسول الدين يعني الشد على الرسول صلى عطلع... من... الله عليه وسلم عقدوا هو مو عايز الشد على الرسول صلى الله عليه وسلم بيته والشدعه مجموعه من من المشركين فرسول الله صلى الله عليه كان اذا يفرس اذا كان جمع كان يقدم دعوته عليه الصلاه والسلام لما قدم الطعام قال الرسول صلى الله عليه ان ياكل وهذا العقد هذا الرسول عليه المشاريف في قومه وكان يمشي لهم سبب الامين وكان يصدق عنده الامانات فكان جليل ما فيش المهم يعني عزه في السلس. يعني حز في نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يعني مكانه ويدخل بيته وما يكون طعامه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله ما اكل حتى تشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله فهو استحي وقال جل الله لا اله الا الله محمد رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجا بلغ هذا الخبر الى صديقه عقبه هذا صديقه هو عبيد وبيب وبيب الكعب وبيب اول ابي بكر خلد وبيب هذا الكلام وإذا به يكسقي ويقول له ماشي فلغني عنه يقول والله يبتل أن جاء إلى بيسي والسهل إلا يفل طعامي فقلته يعني مجابل إلا وقت قال له وجهي من وجهك حرام حتى تبقى محمدا وتبسق في وجهه وتنطمه من هنا وفعل ذلك لا فعل عبد الله لقي رسول صلى الله عليه وسق في وجهه فنزله الله تعالى ويوم يعذب الظَّالِمُ عَلَى يديه هذا هو العضور هذا اللي قال الرسول صلى على الله عليه وسلم ويوم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت يوم هذا هذا ضربوه شتاتوه لا يعني راي يعني ها كسروا رباعيته عليه صلواته والسلام ادخلوا ضغطوا دي وجهه عليه صلواته والسلام سقطوه في حفرة حتى حتى يعني صار تدمس ركبته عليه صلواته والسلام نعم اسبوع عبد الشريف عليه صلواته والسلام فجاء واحد وقال الرسول هنقسم يقسم يعني عطية يقسم الغنيمه ف جاء واحد وقال له والله هذه القصه ما يرد بها ان الله اعدل يا محمد فالرسول صلى الله عليه وقال له ويحك ويلك من يعدل الا الحال جيش موسى بماذا ادعي تساهموه بالزنا بالزنا صنعوا امراه وكذا الى خير جاءت بسؤاله وكذا فتساهموه انه كان يهدي بها موسى عليه وما والسلام ومع ذلك والله عز وجل سبحان الله سلم الرسول صلى الله عليه وسلم سلاه بالأنبياء السابقين بل يؤوني عزم الرجل فقال لو لقد كذبت رجل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتبوا سرنا كلنا أنبياء لا يتبقوا بل كان يحكي عليه الصلاة والسلام قال يعني كان نبي من الأنبياء يضربه قومه والدم وهم يجرونه وهو يقول الله مخبر للقوم لا دلائم اللهم اقفر لقومي فانهم فأنهم لا يعلمون. بل بعض الانبياء قتل ذبح سيدنا, سيدنا زكريا سيدنا يحيى سيدنا زكريا فر من اليهود وانفتحت شجرة ودخل فيهم وانسألت عليهم وجاءوا ونشروا رأوا المعجزة ونشروا حتى قتلوا وكم النبي قتل معه ربيون كثير فما وهنون ما أصابه في سبيل الله وما ضعفه وما السكانه وكان يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الامثل في الأمثل يمثل الرجل على قدر دينه يمثل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابه زيد, زيد له في البلاء زيد له في يمثل في بدنه يمثل في ماله قد يدرق قد يسجل قد يذبعه يمثل قد بيج بكلام الناس وبسفه الناس وبجهالة الناس يسبونه يلعنونا يتهمونه لا ما تلا تصبر لا قد تؤذى في مالك قد تشجد سبحان الله قد تصرف س... قد عليك أمور كلمة الدعاء عمس تزهب اللواء هو بريء والله واحد دائر كبير سبارك الله لمزك تزكع الله عادة في فاس سأبو بأنه يزن بامرأة وضبطوا يعني دعوا انهم ضبطوه كل ذلك صور واتصدق الدفاع لسي محامي يعرفون يعرفون البراءة والله ومع ذلك حكم عليه بسنة ليش لأن الدعاه كانوا الكثيرين حولها هذا أقول لك؟ كان دعوة سبارك الله نشرح الشباب والشباب سبارك الله تعوته كانت مباركة فجمع الكثير الكثير الكثير الكثير من الشباب فنصروا له هذا الأخ قول سبار الآن محروم لا من خطار ولا من وعظ ولا من كل قدم لا بل تسمع أنا أقول لكم يعني مجال السلاة والسلاة تسهم بالزين لا بد تسمع الصبر الصبر يقول العلماء الصبر الصبر له ثلاثة اركان تصبر نفسك عن التسقط عن التسقط بالمقدور جميع ما ينزل ما تسقط ارض بالله حضر الله وثم أصبر, اصبر لسانك عن الشكوى ما تشكي لاحد تذكر الزنكوت المكيكوت لا وتصبر جوارحك ما تاخر الله تثبت وتصمت الى اسم الله هذه الثلاثة اللي تجمعت انقلبت المحنه منها وانقلبت البنيه عطيه وانقلبت المكروه محبوبه وحتى يعني قر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك أماكن في الجنة تبوءها لا تقطع لهم الصبر حتى إن أهل الجنة ولو كانوا في الجنة اسمنا الواحد ما يرث تلك المقامات الذين أبناؤها الصابرون اسمنا لو أنه في الدنيا قطع ترقب ترقب ترقب بالطرفة قطع ليش لي نادت تلك المكانات اللَّهِ هو الله الصابرين نعمة أجر نعمة أجر العاملين نعمة الله سبحانه وتعالى يبدأ. وقول نعمة أجر العامل يبحث الأجر العظيم. الذين صبروا وعزموا بجرك. ما عندكم ينفد وما عند الله باع. ولا الذين صبروا اجرهم باحسن ما كان. يعملين. إنما يوفى الصابرون اجرهم بلا حساب. ولو الله يصبر ويمتحن عبدا يمتحن هذا الإنسان. لأن الله رآه عبدا في السراء خص يشوف عبدا في السراء. يبسالي ويشوف واحد لما قلت في الساعه تطلبها ونسى في كامل السرحات في كامل الاعراضيتي مع اولادك بمالي مالي الله وتعدى في العود يعقاب خصو العامل اللي مدله ويسلط لك عليك البلاء ويسلط عليك الامراض حسنا؟ سيدنا ايوب 18 سنه هو طريح المرض وابنه هيا اشغر سبيكه ذهبيه الله سبحانه قال إن وجدناه صابرا، نعم نعم، نعم انه هو إنه قوة، الهزمال، وشولاده، وشام كل ما عنده جسم سهل، حتى الصارج اللي يستحي أن يطلب الله عزوجل يرفع فيه، يا رب السخن العافيه، على لينك يشوف سبعين سنة هو معه، يقول حدثان سعافس، حدثان مرض عارف، ونمسى لسبعين سنة, سبعين سنة قد قبل قد العافيه قبل البلاء عارف يا رب ولكن لما شاف المرض وصل الى قلبه وصل الى لسانه ويحدثه عن ذكر ربه احنا قل خلاص ربي ربي اني بس اليدرخ وانسى الحمد الراحمين يوم شغل القطع لله اعطى هكذا الصبر فالصبر اخواني هو اعظم مطير وافضل مطير تصلك الى الله لان الطريق طويل طريق الدعوه والدعوة لابد بد بيش مش في البلاد بالعذاب ما تنساوش وصيه العبد الصالح ها لقمان للبيه وهو يعظه ويقول له يا بني اقيم الصلاه من بالمعروف وانهى عن المنكر وجد لان الامر المعروف ما عن منكر الدعوة ولا بد له لذلك اذا تكلم على التضررج قل لي اللي عنده تضرج يقولك سكت له وربنا يغفلوه اللي كيعمل حجيج يا أستم تكلمتي من حجيج وأنت خدمة من حجيج الحجيج يذبحوا بابا إذا كانوا العمال يرتكمون أبيض على الله صوفية طرو كذا وتكلمت على الطرق وتكلمت على صوفية وتكلمت على سستو سبز سقنومن الإسلامية ربما يغسلونه ربنا يذونه لا بد أسمه أسمه أسمه والطريق طويل هذا التاريخ قصة صدركم خص الضوء سلس سدوء نور خصوصا سيف لأنه العذاب الطريقة والذي يقول عن الله بيطالع رضي الله عنه هو الصور ماطية لا تجبه وسيف لا يجبه ونور لا يجبه هنا سؤال يقول هل ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها لا يكسر العقيق أسعابه صحيح هذا في حديث صحيح يعني لعنة السبع عندك العقيقة إذا اتبعتها الأفضل ما تكسرش هذه العظام خليها بعظامها قطع غير الأفلات فلت فلت فلت هي حديث صحيح ولا يكسر لها عظم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم ورواه البيهقي ورواه أبي شيبة بأسانيدة صحيحة لا يكسر لها عظم عقيقة يعني البحث تمشي سبع خليك كالطاقين من هكذا وطيب هذا ثم يسأل الاخ يعني إذا لم يكن يمكن أن يكون السبع الأول أشن جبحوا السبع الأول ثم ورد ورد في بعض الأحاديث السبع الثاني او الثالث هذا ما وصح هذا وكنا نفسي به من قبل ولكن لما وجدنا أن الحديث فيه دعم فورد أن السابع الأول هو الحد الأدنى إذا ممكنش وما لش تتطع في السابع الأول فأنت حر من الغذة وبعد الغذة والثاني الغذة ما وتخيزها بسابع ولا في ثاني فأنت حر في أي وقت ستطع مثلاً الولد الزاد اليوم شو اليوم؟ يوم الاثنين يوم الاثنين فالسابع يوم؟ يوم الأحد في يوم السابع خليكم اللي يقولوا هذيك اليوم ما تعدوش لا عد عد هذا اليوم السابع يوم الحاد ما تبثلك شمتسليك ما تبثلكش يوم الأحد بي وسيلة أو بي أخرى إما ما كيف دوح ما كده اذبح بي أي ويش الاسنة أو الثلاثة أو الغربة أو الخمس ما بتتنضبط بالسابع الثاني أو الثالث حبيب ضعيف هذا اللي تسمي ثم سؤال ثاني يقول من سنه النبي صلى الله عليه وسلم التصدق بوزن شعر الغلام في الدزهر كما ورد في السابع الحسين فهل يكون الحلق بالمخ لا الحلق بموسى الحالقه التي تزيل الشعر من حصنه لانه عندنا فرق بين القص والحلق لا بد من الحلق وان تزيل ولكن الذكر لن انثى وفي هذا حكمة سبحان الله حكمة وهي تتبين كي يطلع الشعر جديد شعر ها لأنه يكون شعر ميز ما يستفيد منه رقص الطفل لكن لما يطلع الشعر الجديد قوي ها منه منها إيه تكون مسامحه خاصة يتلقى منها ها ما, ما ما ما يعني ما يزينه وما يحفظ عليه المهم يا إخوان يعني يحلق راسه ويزل ها مشينا عند هذيك اللي يبيع الذهب والفضه ويوزنه بالفضه جرام جرام ثلاثه يتصدق بقيمه هذا من السنه ويمكن تجي صعبه شويه تحلق له راسه والباقي صغير ها ولكن مش الإيمان هي ان شاء الله شويه الايمان شويه هي تصلح ان شاء الله ثم يقول هل الحائض ما يقدر من الصلاه وما لا يقضى لا الـ الـ الـ الـ الـ يعني كان يقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقضي كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة تكرر بمجرد ما تظهر وتشعر من الصلاة أما الصيام تنظلر به إلى السنه المقبله فالصيام يقضى والصلاة ما تقضى سؤال آخر يقول حدثنا عمر عمر من خالد عن زهير بن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقيم الصفوف وحاذوا المناكب وشدوا الخلف ولا صدروا خرجات للشيطان ومن وصل وصفا إلى اخر الحديث لكن اسمح من الائمه هذه الزياده وهي قارب بين المناكب والأقدام وهل هي من الحديث يا إخوان الرسول الرعاة الزماء قال أقيم الصفوف ولا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هكذا. يقول الصحابي إن عمن بجير فكنا كنا يلزق الرجل منكب بمنكبه وكعبه بكعبه. يعني أنت ما سمع هذا يقول الصحابي كنا نرزق المنكب المنكب والكعب بالكعب يعني هذا بس من من كلام رسول الله. هذا إنما الأهم يقول يعني ما كان هكذا. وثم يقول ما حكم الشلاطي في السراويل اللاصقه التي لا فرق بينها وبين الجلد إلا باللون هذا يتكلم نحن في الخياب المحددة وهل حديث كما هو أو فيه زيادة ونقصان عن بريد أن رسول الله يسمع نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به يعني التوشح هو أن يكون عنده عنده يعني على من على من كبره ويرد هكذا يرد هكذا هذا توشّف لأن هكذا يعني على جوز حينما يركع سلّه هاه يلا سلّه عورته فلا بد من التوشّف مش يكون متماسك على جسمه ثم يقول ونهى أن يصلي الرجل في سروال ليس غير ذلك نعم هذا صحيح نبي الله عليه وسلم عند الصلاه والصراوي. قال ال... اليهود قالوا له اليهود والنصارى يتسرولون ولا يعتزرون يلبسوا غير السروال هذا اللي تشوفه وما كيلبسوش القميص من فوقه الرداء والقميص فقلت تسرولون وتتجرون وخالف الانتزاء لانه اذا كنت هذه الصراويل بمجرد ما تركع او تسجد فدورك يعني تتحدد والطرح ده بلا تتحدد هذا ما يفعل وربما كمل واحد يكون الصور ضيق حتى الركوع ما يتمكن من الركوع الكابل ليتقوش يتقوش نعم ثم سؤال آخر يقول الانسان الذي يترك ولدا صالحا أو علما يتبع فيه أو صدقه عبد فكيف يتبع به هذا الانسان في اخرته هذه هذه الاعمال تسجل لصاحبها هذا الولد الصالح او صدقه جاري هذه تسجل للانسان يعني في الدنيا ويبقى هذا العمل جاري يسجل دائما في صحيفه هذا الانسان ولو مات انت صليت بهذا المسجد ليس مسجدا لله ما دام الناس يصلون الى اقرب الساعه وهذا المسجد قائم يصلي الناس فيه الا وهذا العمل يكسب لصاحبه صرف مصحفا تركت كتابا تركت ايش بيرا ينتفع به الناس تركت شجره بلتها للناس تركت اماره يعني هبه للناس و يعني حبص في سبيل الله في الفقراء والمساكين ما دام تمسعه بها الا وذلك شد في صعيبه خمس الساعه وهكذا والوضع صار كذلك الولد الصالح ما دام يعمل صالحا ما دام يدعو لله يقرا كتاب الله يصلي لله يثبت لله يصوم لله كل الاعمال تكسب له ويكسب الله لك بالله هلا هلا الحمد ثم يقول الجلوس في المقاهي للترفيه عن النفس فيه إذن نقول نعم في اولا الجلوس في المقاهي اذا كلم صلاحه فنعم اما لا فلا وخصوصا كان في الدومين والطرقه والذا ايش وكذا كذا هذا مكان ايش مكانه سخط الله وغضبه لا يحزن الانسان من رأى منك من را منكم من ترى من بيده ما بيصدق فبيصدق بالقبل وذلك قطع الايمان أتعب هذا ليس تصرف هذا لا تغيير بقلب هي دل. ثم يقول أي جزء للمصلي في صلاته مع الجماعه ان يقرا مع الإمام او يظل صامتا اما في السريه فقرا سورة وفاسحة وفي الجهرية أقرأ السورة فقط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لأرات تنازع من القرآن قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فانه لا سلاسل من المقرأ بها وأبو هريرة نفسه الذي روى الحديث ها؟ قال كان يقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أده اقرا بها في نفسك يا فارسي اقرا بها في نفسك يا فارسي نعم. اللهم وفقنا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أجل الله